سائمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب انت رب رحيم مداني بهداك وارعاني في حماك Aan de ene kant van de van de فحملت الهدى صادقا في المدى انت رب الرحيم يا اله الورى تهت فوق الثرى فاعطيني نصرة أنت رابراحي دمعة سقتها توبة قلتها دمعة سقتها توبة قلتها ساجد للإله طاقات الشفاء أنت...